ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعم مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير